Allahumma mi Enjoyim Seli Muhammadin, Al-Nawadin al-Nawadrock Sheikh Al-Nawadayah Hai man tum mati na tum mati na oh alaihi salamun يا رسول الله من القلب ادعي وصل يا رسول الله من ريقك يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله استع بابك لنا يا رسول الله إني أعبك وقتلنا يا رسول الله Zikr wa shabhaa Wala